وعد الله لا يخلف الله وعد لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون و لم يتفكروا في أنفسهم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 أو لم يسيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثاروا الأرض وعمروها وثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساؤوا الصور أن كذبوا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 فهم في روضة يحبرون